أبان الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمة الإسلام أن المعرفة بوسائلها من قراءة وكتابة وتعلم هي الأسلوب الأمثل لتبليغ الرسالة وبهذه الآيات وعطيت الأمة مفاتيح الإصلاح والتقدم والرقي لتعلم أنه لا إصلاح ولا مدنية ولا حضارة بغير علم ومعرفة فالجهل وهو نقيض العلم لا يأتي إلا بالشر والفساد والتخلف كما أن الهداية إلى معرفة الحق واتباعه والحرص على إقامة معالمه والدعوة إليه لا يكون إلا مع العلم ولا يكتب للعلم النمو والانتشار إلا إذا سجله القلم ونشره وأعلن عنه على أن العلم لا يلج إلى القلوب سليقة وطبعا أو يتلقاه الناس غريزة وفطرة وإنما يخضع للقوانين التي أودعها الله عز وجل في الوجود ولسنن الله في نظام الحياة والكشف عن هذه السنن يقوم على التعلم والبحث والتدبر وإعمال الفكر واستقراء الظواهر مما يقود إلى إماطة اللثام عن قوانين المادة وسنن الاجتماع للإفادة من ذلك في بناء صرح الحضارة الإنسانية ضمن التوجيهات والضوابط والحدود الإلهية ولا شك أن هذه المنزلة الرفيعة التي منحها الإسلام للعلم حفزت المسلمين بأمر وتشجيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم طلبا موصولا دائما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين كما كان بعضهم يقوم بإقراء بعض مثل ما كان خباب بن الأردت يفعل حيث كان يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهما يقرئهما القرآن من الرقاع وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين أشد الحرص على معرفة كتاب الله مثلما كان ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه يفعل حيث كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستقرئه القرآن ويلح عليه في ذلك وهو الذي نزلت بسببه عبس وتولى أن جاءه الأعمى